لآل موسوعه ا ل ر ن ا ل ب ل م ي ن ا ل ر ح ي م ا ل ر ح ي م م ا ل ك ي و م الاسلاميه د ي ي ن ك وإياك العبد ا ت ع ن إذن ا ص ا ل س ت ق م صلاة ا ذ Thank you. おはよます。<音楽>